بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والا بعد قال المراد رحمه الله تعالى إن قولي يعلم وأعلم ان رب في لغات أنا. قال المراد رحمه الله تعالى وأعلم أن رب فيه لغات فيه باعتبار ماذا فيه باعتباره لفظ وين قال فيها باعتبارها كلمة أو لغضة قال وأعلم أن رب فيه لغات وله أحكام يعني لفظ الله فيه لغات ولفظ له أحكام وخصائص ينفرد بها عن سائر حروف الجر ولا بد من ذكر ذلك على وجه الإيجاز فيه مسائل، ولا بد هذه من ألفاظ الوجوب اللغوي. قال الأول في لغات ربا وهي سبعة وهي سبعة عشرة لوا وهي ربا بضم الراء فتحها ربا ربا كلاهما مع تخفيف الباء وتشنينها ربا ربا وربا وربا. ورب ورب قال متوحدا فهذه اربع وربت ربت بالاوجه الاربعه ربت وربت وربت وربت ربت و ربت قال و الاربعه مع تاء التانيث الساكنه و ربت بالاوجه الاربعه مع تاء التاله المتحركه ربت وربت وربته وربته قال ورب ورب هذه هذه 12 عشر. قال ورب بضم الراء فتحه مع اشكال الباء. ورب ورب اللغتان اثنا عشر, عشر قال عشر. قال وقال ورب و... بضم ال... بضم الرأي والباء مع المشددتين والخففتين رب ورب ورب ورب أي بالتشديد وعدم التشديد قال وربة هذه هي عشر قال ثانيه مكرور رب قسمان ظاهر ومضمر ظاهرون مضمر هذا يراجع أحسن من فصله تماما الشذور صفحة 65 شرح الذهب صفحة صفحة 165 على طبعتي الذي هي طبعة جزيرة الورد قال ضاهر ضاهر قسمان فالظاهر لا يكون إلا نكرة. لأن التقليل والتكثير, والتكثير لا يكون في المعرفة لأن المعرفة خاصة والخاص محصور المعرفة خاصة والخاص محصور قال وقال بعض النحويين أن تقرر المعرف بأل وأنشد قول الشاعر ربما القامل المؤبل فيهم والعناقيق بينهن المهارو قال قال بقر روا بقر ربما الجامل المأب فيهم قال فإن صحت الرواية حمل على زيادة ال لأن متى تكون ال زائدة إذا دخلت على واجب التنكير تكون ال زائدة في موضعين الأول إذا دخلت على واجب التنكير كما هو هنا، والثاني إذا دخلت على العلم العباس الحمزة في موضعين. قال وقد يعطف على مجرورها مضافا إلى ضميره إلى ضمير المجرور وعلى مضاف إلى ضميره إلى ضمير مجرورها. قال نحو رب رجل وأخيه وانما اغتفر ذلك في المعطوف لأنها لم تباشره وإن التوابع لها أحكام وانفرادات قال قيل وشرط ذلك أن يكون العطف بالواو خاصة أن يكون العطف بالواو خاصة قال وحكى الأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب ورب أبيه ورب أخيه على نية الانفصال وهو نادر وهو نادر هذا يبقى على الندره السماع قال الحاشيه اثنين. قال الاصمعي يا عرابية ألف الآن أبن او أو فقالت رب أبيه ورب أخيه تريد رب أبي الله ورب أخ تقدير للانفصال تقدير للانفصال بماذا؟ بحرف الجر ابن له اخ له اربع ابن له اربع اخ له قال والمضمر يلزم والمضمر هذا ما هو الاول الظاهر ويكون نكره والثاني المضمر المضمر هذا ضمير مفرد غائب مفسر بنكره تعرب تمييزا وهو ضمير مبهم لماذا ضمير مبهم ضمير الغائب يعني يحكمون عليه بالإبهام لأنه أضعف المضمرات تعريفا حتى إنهم تنازعوا, فيه تنازعوا في ضمير الغائب هل هو من المعارف أو لا وقع فيه خلاف فهو أضعف المعارف في التعريف هو من هو ضمير الغائب قال المضمر يلزم أن يكون مبهما يعني غائبا ضمير غائب مفرد قال مفسرا بذكره بعده متأخرة أي عنه منصوبة على التمييز وهو ضمير غائب مفرد ربه ببلهاء فقط والمعنى فسره التمييز فإذا أريد المفرد المذكر ربه رجلا أريد المثنى المذكر ربه رجلين أريد جمع المذكر ربه رجالا اريد المفرد المؤنث ربهم رأة اريد المثنى المؤنث ربهم رأتين التمييز هو الذي يفسره النكر المصوبة على التمييز هي الذي يتفسره وإذا اريد قم على ربه نساء ربه والتمييز هو الذي يفسر الإفراد التثنية والجمع والتذكير التاني قال متأخرة ملصوبة على التمييز لماذا لأنها تفسر ابهام الضمير ابهام ضمير الغيبه تفسر ابهام ضمير الغيبه الضمير الغائب المفرد قال نحو ربه رجل اكرمته وهذا ضمير الزم الافراد والتذكير استغناء بتثنيه تمييزه وجمعه وتانيثه نحو ربه رجلين وربه رجال وربه امراه وحكى الكوفيون تثنيته وجمعه وتانيثه فيطابق التمييز نحو ربهما رجلين وربهم رجالا وربهم رأة حكوا ذلك نقل على العرب وقال ابن العصور إنهم اجازوا ذلك قياسا وليس كما قال على كل هذا حكاية نادرة حكاية نادرة حكاية نادرة قال واختلوا في هذا الضمير المجرور برب فذهب كثير منهم الفارسي إلى الفارسي أبو علي عقيده معتزل العقيدة، إلى انه معرفه ولكنه جرى مجرى مجر أن مجرة في دخول رب عليه، لما أشبهها في أنه غير معين، وذهب قوم إلى أنه نكره ذهب قوم إلى هذا ضمير المقرن للرب نكره وبه قال الزمخسير بن عصور الثالثة أي الخصيصه الثالثة أو الصفة الثالثة من خصائص ربنا. الخصصية الثالثة من خصص رباء الثالثة المبرد الممرز من إلى وجوب وصف مقرورها الظاهر إما بمفرد نحو ربه رجل صالح وإما بجملة نحو رب رجل لقيته فلقيته جملة في موضع خفض على الصفه لأن الجمل بعد النكرات صفات قال بعضهم لأن المراد التقليل وكون النكر موصوفه أبلغ في التقليل ما معنى أبلغ في التقليل؟ يعني أن نكر الموصوفه اخص من غيرها فلما اقول رب رجل صالح لما اقول رب رجل هذا يشمل جميع الرجال لكن لما اقول رب رجل صالح هذا يخرج أيش غير الصالح فهي اخص ما معنى ابلغ اقل افرادا اقل افرادا اقل افرادا, أقل أفرادا تقليل الشيوع في الأفراد تقليل الشيوع هنا الأبلغ في التقليل أي تقليل شيوع الأفراد تقليل عدد الأفراد قال ما قال أبلغ في التقليل ولأنه لما لما كثر حذف عاملها ألزموها الصفة كثر حذف عاملها ألزموها الصفة لتكون الصفة كالعوض من حذف العامل كالعوض من حذف العامل ورب حرف قرشي به سعيد رب حرف كرش به بزائد له معنى وليس له متعلق قال, قال وذكر في البسيط ذكر في البسيط البسيط قال كتابه في شرع الكافية ألفه كافيت ابن الحاج في النحن ألفه ركن الدين حسن ابن محمد الأسترباد الحسني ولو ثلاثة شرع الكافية كبروا يسمى البسيط وتنفي سنة 15 سبعمية وهذا هو المسمى بمن؟ المسمى بالرضي المسمى بالرضي وهذا رافضيون كالحمار قال وذهب الأخفش والفراء والزجاق وابن طاهر وابن خليه إلى أنه لا يلزم وصف مجرورها وهو ظاهر من سيبويه واختاره ابن عصور ونقله ابن هشام عن المبرد واستدل من لم يلتزمه بالسماء مع ضعف ما علل به الملتزمون قال ابن مالك وهو ثابت بالنقد الصحيح في الكلام الفصيح وانشد ابيه منها منها قول ام معاويه يا رب قائله غدا يا لهفه ام معاويه قال وهي هند بن عتبه وقوله امه معاويه في هند قال ولقائل ان يقول ولقائل ان يقول الموصوف في هذا البيت محذوف محذوف ما هو تقديره يا رب قائله يا رب امراه قائله هذا قال تقديره يا رب امراه قائله وكذا في جميع البيت التي استشهد بها لأن جميعها صفات والصفات لمصوف معدوف الرابع من خصائص ربا عند أكثر النحويين أن الفعل الذي تتعلق به يجب أن يكون ماضيا طيب ربما لا تتعلق بشيء إنما الفعل المذكور بعدها الفعل المذكور بعدها وإلا هي حرف جر شبيه بمن؟ شبيه بالزائد، له معنى وليس له متعلق لكن قوله تتعلق به أي من حيث المعنى لا من حيث انها يعني يعني تعلق انما يعني تتعلق به يعني يذكر بعدها يذكر بعدها يتم معناها أما أنه من اصل معناها لا قال تقول رب رجل كريم لقيته و لا يجوز سالقى وانما لزم مضي فعلها لأنها جواب لفعل ماض لفعل ماض وقل لانها التقليل فاولوها الماضي يعني اولوها الماضي يتبعوها تبعوها الماضي اولوها بمعنى تبعوها الماضي فاولوها الماضي يعني اتبعوها الماضي لانها قد تحققت قلته لان الماضي ما له شيء قد ذهب واصبح ماذا يعني أصبح يعني أمرنا معلوما وقليلا محدودا قال وذهب ابن السراج إلى أنه, إلى أنه يجوز أن يكون حالا ومنع يكون مستقبلا وذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز أن يكون ماضيا وحالا ومستقبلا والمضى أكثر وهو اختيار ابن مالك في النقيه مستقبلا قول الجحذر فإن أهلك فربا فتن سيبكي علي مهذب رخص البناني ومن نقعه حالا ما معنى حالا الزمن الحاضر ليس معنى حال الحال النحوي الذي يسال عنه كيف انما قوله حالا اي في زمن الحال الزمن الحاضر قالوا ونقع حالا قول الشاعر الا رب الا رب الا رب من تغتشه لك ناصح ما معنى تغتشه هنا تفتعل تفتعل هنا جاءت بمعنى إيش بمعنى التقدير ألا ربما انتغتشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين يعني يقول على ربما انتغتشه لك ناصح أي من تقدره غاشا يعني قد يقطع ظنك في هذا ومؤتمن أي ورب مؤتمن بالغيب غير أمين تأمنه وهو غير امين قال وتاول البيت جحدر على أنه على انه من حكايه المستقبل النظري المضي كانه قال فرب فتمك علي فيما مضى وان كنت لم اهلك فكيف يكون بكاؤه إذا هلكت كقولك لم تركت زيدا وقد كان سيعطيك وقيله هو على إضمار القول أي أقول فيه سيبكي هذا إذا جعل سيبكي قواب ربه أما إذا جعل صفة مجرورها والقواب محذوف أي لم أقضي حقه فلا إشكال الخامسة مذهب الجمهور أن ربه تتعلق بالفعل كسائر حي أحرفه لجرأ الزوائد وذهب الرماني وابن طاهر إلى أنها لا تتعلق بشيء قال بعضهم وتجري ربه مع إفادية التقليل المقرر اللامة المقوية التعلية في دخولها على المفعل به على المفعل به أنها حرف قرشم في الزائد. قال السالسة من خصائص رب أنها يلزم, تصدير يلزم تصديرها ما مع تصديرها أن تكون أول كلمة في أول كلمة في ماذا في الجملة رب رجل كريم لقيته قال أنها يلزم تصديرها فلا تتعلق إلا بمتأخر عنها كقولك رب رجل عالم لقيته فموضع المجرور بها نصب كما يكون موضع المجرور في قولك بزيد المرات وانما وجب تصديرها اي جعلها في المقدمة لان التقليل كالنفي فلا يقدم ما في حيزه فلا يقدم عليه ما في حيزه ما معنى ما في حيزه ما بعده ما بعده ما في حيزه، أني ما بعده. حتى قال الحليلي في هذا المعنى ورب تأتي أبدا مصدره ولا يليه الاسم إلا نكرا ورب تأتي أبدا مصدره ولا يليه الاسم إلا إلا نكرا. طيب إن شاء الله لنا زك خيرا والحمد لله. المرادي عندها تقريبا نستظهر لنا لها. يعني أنها ليست من الحرف القرى الشبيهه بالزائدة المراد والجميع يجعلونها حرف قرى أصلي وذهب قال وذهب الرماني ابن طنع نعم يعني كأنه قول الجمهور قال, قال يعني هو فيما حكاها لكن في المسألة خلاف ولم يستقصر خلاف <تصفيق> لم يستقصر الخلاف في المسألة زاكو الله خيرا